واخرج ابن الميكر وغيره و عن ا ك ر ي م ة قال مشى عتبه وشيبه ابن ر ب ي ع وقرب بن عبد ابن ابن عمر بن ن و ف ل و ن ح ا ر ا بن عامر بن ن و ف ل ونطعم ا بن علي في اشراف الكفار من عبد منافل ل ى ابي طالب فقالوا لو ان ب ن اخيك قرد الأعبد عنا هؤلاء ل ل و ح فذكر ا ء ذلك ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إ ل ي ه م ا ل أ م ر ه م ف أ ذ ل الله سبحانه و أ ذ ر به الذين يخافون إ ل ى قوله سبحانه أ ل ي س الله ب أ ع ل م بالشاكرين وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى حليفه وصويحا مولى اسيد والحلفاء بن مسعود والمقبال بن عمرو و و ا ق د ا بن عبد الله الحنظري و ع م ر ا بن عبد عمرو ومرسد ا بن ابي م ر ف د واشباههم ونزل في ا ئ م ة الكفر من قريش والموالي والحلفاء وكذلك فتم بعضهم ببعض فلما نزلت أ ق ب ل عمر فاعتذر من مقالته ف أ ن ز ل الله تعالى و إ ذ ا جاءك الذين يؤمنون ب آ ي ا ت ن ا وقوله ما عليك من حسابهم من شيء ج م ل ة م ع ت ر ض ة بين ا ل ه وجوابه تقريرا له و د ف ع ا لما عسى أ ن يتوهم كونه م س و ر ا ل ق ر ب المتقين من اقاويل الطاعون في دينهم كباد قوم نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم اراذلنا باديا ل ر ا ء والمعنى ما عليك شيء ما من حساب إ ي م ا ن ه م و أ ع م ا ل ه م الباطنه حتى تتصدى ل وتبني على ذلك ما تراه من ا ل أ ح ك ا م و إ ن م ا وظيفتك حسبما هو ش أ ن منصب ا ل ر س ا ل ة النظر إ ل ى ظواهر ا ل أ م و ر و إ ج ر ا ء ا ل أ ح ك ا م على موجبها وتفويض البواطن وحسابها إ ل ى اللطيف الخبير وظواهر هؤلاء دعاء ربهم ب ا ل غ ب ا ه والعشي وروي عن ابن زيد أ ن المعنى ما عليك شيء من حساب رزقهم أي من فقرهم والمراد لا يضرك فقرهم شيئا ليصح لك الاقدام على ما أ ر ا د ه المشركون منك فيهم وقوله وما من حسابك عليهم من شيء عطف على ما قبله وجيء به مع أ ن الجواب قد تم بذلك م ب ا ل غ ة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه ينظمه في سلك ما لا شبهه فيه أ ص ل ا وهو انتفاء كون حسابه صلى الله عليه وسلم عليهم فهو على طريقه قوله سبحانه ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون في ر أ ي وقال الزمخشي إ ن ا ل ج م ل ت ي ن في معنى ج م ل ة و ا ح د ة تؤدي مؤده ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى ك أ ن ه قيل لا ت آ خ ذ أ م ت ولا هم بحساب صاحبه وحينئذ لا بد من ا ل ج م ل ت ي ن و ت ع ق ب ب أ ن ه غير حقيق ب ج ل ا ل ة التنزيل وقوله فتكون من الظالمين جواب لله انكارهم الملائكة والوحي والرسالة والبعث الحادية والتسعون عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحديث والعقائد وكتبه ذلك وكتب ورسوله عدم مفصل على في ومن ا ا ل ذلك آ ي في كثيرة ت ه الشعر ق و ه الله تعالى لتبعثون لتنبؤون عملتم زعم يبعثوا على الذين كفوا بما ا قل بلى وربي ثم بما عملتم وذلك ثم ومن وربي أن يسير الجاهلي في إ ن ك ا ر البعث والنشور وماذا بالقليل قليل بدر من الشيزا ت ز ي ل بالسلام وماذا ب ا ل ق ل ي ب قليل بدر من القيمات والشرب الكرام ت ح ي ل ا ل س ل ا م ة أ م بكر فهل ي بعد قومي من سلام يحدثنا ي الرسول ب أ ن ا سنحيا وكيف ح ي ا ة أ ص د ا ء وهام ي وقال آ خ ر ح ي ا ة ثم موت ثم نشر حديث ق ر ا ف ة يا أ م عمري ومن ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على ذلك قوله تعالى في س و ر ة الصافات و إ ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما ا إ ل ا لنبعثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن وقد تكلمنا على معتقدات الجاهليه و أ د ي ا ل ه م في غير هذا الموضع إ م ا ل ه م بالجبت و ا ل ط ا و ت الثانية والتشعون قال تعالى في س و ر ة النساء الم تر ى إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و ا ل ط ا و ي ل ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا والمقصود هنا أ ن جهلت الكتابيين كانوا يقولون للمشركين أ ن ت م أ ه د ا من المسلمين وما عندكم خير مما عليه محمد واصحابه وترى ا ل م ت ص و ف ة و ا ل و ل ا ة اليوم على هذا المنهج يقولون ان دعاه أ ه ل القبور و ا ل و ل ا ة خير مما يمع عن ذ ل كما ن أهل ل ت و ح ي د وإفاظ السنة ك ت م الله ن ا ح ق مع ا ع ل م ب الثالثة والتسعون كتمان الحق مع العلم、به. كما حكمناه مع به ذلك عن أ ح ب ا ر بني اسرائيل من اليهود والنصارى فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر ا ل م ح م د ي ة وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم والكلام في هذا الباب مفصل في الجواب الصحيح لشيخ ا ل إ س ل ا م فعليك به ف إ ن ه كتاب لم يؤلف مثله القول على الله بلا علم الرابعة والتسعون القول على الله بلا علم وهو أساس كل فساد وأصل الدلال وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية على علم كل وأصل وأكثر وهو من هذه م ب ت ب ع ة المتكلمين فقد تكلموا في الصفات ا ل إ ل ه ي ة بما لم ينزل الله به من سلطان و أ و ل و ا نصوص ا ل ش ر ي ع ة بما تهواه أ ن ف س ه م كما فعله ا ل ر ا ف ي ك ت اساس ب ه أ التقديس وجزى الله شيخ ا ل س ل ا م خيرا فقد رد عليه ونقض أ س ا س ه وسجل د م التناقض ن وجهنه ه أنفاسه وبيق و و ل الله الناس ل ا دفعوا د ف بعضهم ببعض س الأرض ا ل ت الواضح خ ا م س ة ل ل ت ت س و ن ا ا ق ا ا ل و ض قال تعالى في سوره ق ا ف بل ت ذ غ ب و ا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج وهكذا اهل البدع م والغلام وغيرهم يدعون ا ل إ س ل ا م ويعملون أ ع م ا ل ا تناقض ما هم عليه من الدين ا ل ك ه ا ن ة وما في حكمها السادسة والتشعون والسابعة والتشعون والثامنة والتشعون والتاسعة والتشعون والمئة العيافة والطرق والطيارة والكهانة و التحاكم الى الطاوله و نحو ذلك وقد تكلمنا على هذه ا ل أ م و ر في كتابنا بلوغ الارب في أ ح و ا ل العرب بما لا مزيد عليه و ذكرنا هناك أ و ا ب د ه م و خرافاتهم و سائر ضلالاتهم و كل ذلك من أ ع م ا ل ج ه ل ة المسلمين اليوم وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون الصنعاء وغالب مسائل ا ل أ ص ل رؤوس مسائل في كتاب اقتضاء ا ل ص ل ا ة المستقيم ومن أ ر ا د التفصيل ف ل ي ر ج ى إ ل ي ه وهذا آ خ ر ما أ ر د ن ا شرحه من المسائل التي أ ب ط ل إ س ل والحمد ل ل ا م ه ولي ا ل إ الاسلام م و ا ص ل ة و ا ل على خير ومسباح الظلام وعلى آله وصحبه ومن تدعهم الأنام الظلام آله خير ومسباح بإحسان ومن وصحبه في خمسة ذو انتهى ل الخميس الظهر ح ج ة وهو روم م بعد سنة ن فجرية 1325 ا كتاب مسائل ا ل ج ا ه ل ي ة التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح السيد محمد شكر الالوسي انتهت هذه الماده و لكم تحيات اخوانكم في شبكه الالوف و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته